بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرة الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رسول الله دار لا يسح لنا من دار عاقل ولا كافرة قل رحمه الله دار النظر علاقة النظر بالينين علاقة قوية بذلك حتى أن الشعر سوى بينهما في حال الإسلام وجعل تسارة النظر تسارة الينين وهذا يدل على قوة التلازم بين الإيمان والنظور وكثير من العلمان يذكرون بذلك النظر مقرونا بذلك الينين وهذا لجدة التلازم بينهما والأصل أن النظر أن ينزم فيه المكلف. نفسه بما لم ينزمه به الشر ويكون بالنعص ويكون بالطاعة ولكل الشكم والأصل في الكتاب في فناء الله عز وجل على عباده فقال يوفون بالمذر ويخافون يوم من كان شره مصطير ومن الله صلى الله ذلك من الصحابة رضا معلين كما في كفرة ثمر مصطار رضا عنه وأجمع العلماء على مشروعية من حيث الجملة قال وسم الله لا يتحكو إلا من بالغ عاقل ولو كافرة لا يتحكو المذر إلا من بالغ عاقل المكلف تكليف بالعاقل والبلوغ ان الله صنم الغفيله وسنه من المجان بالغ العقل نعم والتخفيف منه خمسه اقصام لا غير الا بالبالغ العاقل والكبير والوكير الكاذر يصح نظر لحديث عمر بن الخطاب انه نذر ان يعتكف ليله فامرهم من رسول الله ان يوفي من فم ان يوفي هذا يدل على صحه نظر بتاخ نعم قال ربنا الله والصحيح منه خمسه اقصام اي مثل أن يقول لله علي نذر إذا قلت الصحيح معناه ما تتركب علي الكفارة عندي بالإسلام إذا قلت إنه فاسد هذا طبعا ليس له مجب والكفار قالوا الصحيح منه خمسة واقسان إجبال قبل ديانة التصفيل فالمطلق مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسمي شيئا فيلجبه كفارة يمين في لله علي نذر فيه وجهان في المعقاب والجهور عنهم ينعقب وحين عيد إذا لم نسمي شيئا يلزمه أن يكثر كفارة يمين وفيها الزيادة في الحديث المشروع إنه إذا نظر نظرا ولم نسمي فكفرته كفارة يمين وهي الزيادة على رواية صحيحة وموجودة في السنة ومأصل في صحيح المسلم اظن على أنه اذا من صلى النظر اليك الخارق نعم الثاني نظر اللجاه والغضب ويوجب ذلك ان قل لله عليا فحصل الالتزام ثم يجب الالتزام ثم يوجبني الشيء ان يتم تعلق به النظر فلو كان اسقط لانه التزم ثم بعد ذلك يوجب بموجب النظر وهو الكفر نعم الثاني نظر اللجاه والغضب نعم. وهو تعليق نظره بشكل يتعدى عليه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب الحامل هذا اللي جاهز الغضب أن يكون الحامل عليه ما يكون منه أن يغضب من شيء سينفر منه لأن حالته حالة الغضب لأن الغضب الذي يفقط التكنيف هو الذي يصن الله بالجنون تبيننا النصاحب, النصاحب وغير مكلة ويكون هذا بالحمل على شيء أو ترك في الشيء فيقول له لله علي أن تفعل كذا أو تفعل كذا هذا يعتبر من نظر اللجاج أنه يحصل عند المراجعات وعند الخصومات بين الناس سيخيه بين فعله وبين فسارة يليه فقال ذلك أنه أقل وأعطني قل للعنين من أعطيك حينئذن لو أنه نظراً الخيراً يعطيه يعطيه كما أنه لو حلف أنه لا يعطيه يعطيه كما قال صلى الله عليه وسلم من من حلف على يمين فرع غيرا خير منها فلو كفر عن يمين ولئت الذي وخيره هكذا قال الظلماء من نظر نظرا رأى غيرا خيرا من فإنه يكثر عن يمين ولئت الذي وخيره في الإسباث أو الامتماع في الفعل أو الامتماع سواء حلف على أن يفعل أو لا يفعل نعم الثالث نظر المباحث لبس ثوبه وركوب داغته فحكمه كالثاني نعم لو أنه نظر الله في لبس ثوب أو ركوب دابة. وحصل ما يجد الحنس فإنه بالإجماع هذا النظر المباح في المباحات وقال لله علي أن لا أركب الدابة الله علي أن ألبس الثوم الله علي أن أفعل كذا وكذا فهذا في المباحات وهو النظر المباحة وإن نظر مكروم من طلاق غيره يستفد أن يكفر ولا يفعل وهذا ما يندد فيه الحنس ويكره فيه الفعل لأن النظر إذا كان لي واجد يجب فيه الوفاء ويحرم فيه الحنف ومنه ما هو منذوب يكره فيه الحنف ومنه ما هو مكروه ينذب فيه الحنف هذا مما يكره وينذب فيه الحنف فلو أنه نظر على شيء مكروه فإنما قلناه الأفضل أن تكثره قد تقدم تفسير هذا في الأيمان الرابع تنظر مع السيسي تشب الخن وطوم يوم الحيظ والنحف فلا يجوز الوفاء به ويكثر اختلف القلمات هذا النوع من النذر وهو أن ينظر أن يفعل ناصية أن يترك واجدا هذا يسمى نظر الناصية بسعلم المحرمات أو طرف الواجدة فقالت بعض العلماء لا ينعقد أصلا ولا تفطار ففي لأنه لغو ومن أهم العلم قال في فطارة وهذا جارع للأصول وهو أقوى وهو الذي درج عليه مصنف رحمه الله ولا يجوز له أن, أن يعمل بذلك فالمرأة لا يجوز لها أن تصوم يوم حيوذها لأن هذا منهي عن شرعا وكذلك يوم النحر فماذا الصحيحين حديث عمر بن الخطار لأنه جل صلاً اليوم يلعيد فلا يسج له أن يصوم هذا اللومين ويكفف نعم. الخائف نذر التبرر مطلقاً أم علقاء كبعل الصلاة والقيام والحجي والحوث قال لله علي أن أصوم لله علي أن أصلي لله علي أن هذا نذر التبرر وهو طلب الدر والطاعة فهذا مندوب إلى طبعاً الرغيبة فيه والأجر فيه والمثوبة فيه ولذلك يستحب الوفاء به والقيام به وأن لا يحنف من هنا هذا النوع من النذر مما يستحب فيه الوفاء ويكره فيه الحن قال لله علي العصومة الاثنين والخميس نقول له قال ما رأيكم وقل له يا أخي هذا النوع من النذر نذر بر وطاعة وخير فلا تحرم نفسك الأجر وقد حملتم نفسك على هذا الخيط بالحامل وبالزام فتق على هذا الالزام لانه اعظم لاجلك وافقى لربك هذا يعتبر في نذبا وهو نذر يقيل انه هو الذي ورد ثنا عليه فقل يفون بالنظر وليس النذر المعلق على المكروهات يعني فقوله فتق به الله نبينا اتمنا نالي الغائبه جل الله عليه كذا فولد الشق وكن هو صار ذلك لو قال إن شف الله مريضي لأن هذا النذر في وجه من في البكروهات في قوله إن شف الله مريضي أو نجح ابني أو سلمت بضاعتي قالوا لأنه قد يعتقد أنه لم يقول هذا أن سلامة البضاعة جاءت بهذا النذر وهذا معنى قوله إن النذر لا يأتي بخير, لا يأتي بخير. لنعنى وإنما يستخدم به من البخير بمعنى أن النذر ليس هو الذي يعني يؤثر في قضاء الله وقدري لا يأتي بخير فبعض الناس يظلقوا مدام تجارة الآن في الخطر إذن أنظر كأنه يجامل ربه هذا معنى لا يأتي بخير معنى لا يعتقد أن الإنسان بندره كأنه يحمل حاش الله عز وجل على أن يسلم له بضاعة أو يشري مريضة فإن الله سبحانه وتعالى لا تنفعوا طاعة الطائعين ولا تطروا هم عصير في العاصين والله غني ونحن الفقراء فهذا الاعتقاد في في بعض ضعف النخوص قد يحصل منه هذا وجه تراهة النظر أنه يظن أنه بهذا النظر حصل له المطلوب واندفع عنه المرهوب الذي لا يحبه ولا يريده وهذا هو المعنى المزمون شرعا إلا إذا نظر الصدقة بماله كل أو بمن ثمن منه يزيد على طوبه كل فإنه يزيد قدر ثلث إذا نظر أن يتصدق بماله كل وجهاء قيل ما هو يقبل منك قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عنه حينما خرج من ماله وخرج بعض الصحابة من ماله ومن أهل العلم قال من نذر أن يتصدق بماله كله فإنه يتصدق بالثلثة والجيوة يسقط عنها الإجزام في الكل وأخذ من هذا من قوله قال يا رسول الله إن من توبة الله عليه أن أتصدق بمالي قال أنسك عليك مالك قالوا إن هذا يدل على أنه لا يتصدق بالمال كله نصوا قبل ان نبي صلى الله عليه وسلم في عبد الثلث كما قيل والله قال الثلث والثلث كثير ففرق بين الكثير والقليل فقالوا يخرج بالثلث وظنت السنه جمله على قبول خروجه من النار كله خاص اذا كان قويا وامن قوي, قوي الاعتقاد فلا قبول لها الحرجه ولا حرب كما قبل نبي صلى الله وسلم من رضي الله عن نعم وهنا عدمها يلزمهم يتمم فيما عدمها يلزمهم ما قلنا قلنا الربع يعني اقل من الثلث سمى الربع سمى الثمن يذبه النسيبه ومن نظر الصوم سنجل نجله التتابع ومن نظر الصوم شهر على حالتين حال الأولى أن يسمي شهر بعينه سيفوت بفوات أولي بفوات يوم لو أفضح في أولي حين إذن امتقذ نظره ولذبه الكثارة قال لله علينا صوم الربيع شهر ربيع الأول فإذا هل لذب الربيع لذبه نصوم الشهر الثامن المتكادع سواء كان ناقصا أو كاملا فهذا المعين يتقير به أما لو أنه أطلق فإذا أطلق يخير فالعبدين أن يصوم أثناء الشهر وأن يصوم شهراً تامنا فلو أنه حلث أن يصوم شهراً فابتدأ ببداية شهر ربيع وتبين أن ربيع ناقص أجزئة لأن الشهر يكون ناقصاً تامنا كما قال صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا لكن إذا قال يريد أن أصوم أثناء الشهر فأثناء الشهر يبدأ أن يعد ثلاثين يوماً ولي العلماء واجهان من قالوا يصوم ثلاثين يوما متفرق وهذا قوي إلا إلا قصد التتابع أقوم من اختاره من صنف الحمد لله أنه يلزمه التتابع وإن ذر أياما لم يلزمه إلا بسرط عوليه قال إلا علينا صوم عشرة يام إلا علينا صوم عشرين يوما إن شاء صامها متفرق شاء صامها متفرق صلى الله وسلم وبرك أهلا